شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحقة وما أدراك ما الحقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صفصر عاتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نُخْلٍ قَامَتْ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَا بِالْخَاطِئَةِ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 إذ نُ ف قافِ الصُورينَقت وَعيد وَوحمِك الأأَرض والجبال فَدُ كَ تَدَكَتَ وَاحداًا فَيَومَ إ في وَقت الافِع وَ شَقات وَمَلَنقلَ أَوْجَ إِ وَيَحمِلعَارُ شَر بِكَ فَوقَهُمْ يَومَ إِذِ سَمان يَومَئذِ, يومئذ ترَمُونَ ل تَوْخَقَ مِكُم خَافم فَأَمَّا مَنْ أُوتكِتَ فَم بِيَمِين فَيَقُ فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية أطوفها ذانية قلوا واشرقوا ما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليت ما كانت القاضية ما أغمى ما ليك عني سلطان يا خذ ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله زرعها 70 ذرا فاسلقوه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 من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأطوير لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنوها جزين وإن